طيب احنا كنا اخذنا ايه? الان. فبيقول الايه فهي مضرع بينصب بان المصدرية. وان المصدرية دي معين ظاهرة ومضمرة. وقلنا الظاهرة. انواع الظاهرة. بعدين ان شاء الله النهاردة نتكلم على المضمرة. فبيقول وبأن المصدرية ظاهرة النحو أن يغفر لي والذي أطمع أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فاحنا قلنا لو هي مسبوقة بعلم تبقى المضارع مرفوع فإن سبقت بظن فوجهان يعني ممكن يبقى منصوب وممكن يبقى مرفوع فقال الله تعالى تكون فتناتهم ومضمرتهم يبقى بي أن كده احنا خلصنا الآن الظاهرة طبقا المضمرة بقى فالمضمرة يعني ايه يعني ام موجودة في الكلام ان المضمرة دي معين مضمرة جوازا ومضمرة ايه وجوبا فالمهاردة ان شاء الله نتكلم عن ان المضمرة جوازا يقوله مضمرة, مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص اسم خالص يعني ايه يعني اسم صريح يعني مفوش ان والفعل فأن يغفر بيقول عليه اسم مؤول أما مغفرت يسموه اسم إيه خالص فبيقولوا يشترط اللي هي تكون معطوفة تكون إيه بعد حرف عطف والمعطوف عليه اسم خالص زي إيه ولبس عباءة أعباءة وتقرعين فهي قاله إيه ولبس عباءة في الحالة دي مش لازم تقول وانت قرع عيني ينفع تقول ايه؟ وتقرع عيني على طول اما لو انت قلت في الاول وان تلبس عباءة يبقى تقول وانت قرع عيني فيكون قبليها حرف عطف اللي هي الواو والواو دي معطوفة على إيه؟ على اسم خالص اللي هو انا لبس يعني مش ان تلبس لبس على طول. اسم خالص ماش لما ده اول ايه؟ اول حالة اتاني حالة وبعد اللام نحن لتبين للناس فايه؟ ما قالشي لأن تبين للناس قال ايه؟ لتبين للناس ما نزل ايه؟ اليه ماشي؟ إلا في نحن يعني بعد اللام بتبقى منصوبة ومضمرة بتبقى مضمرة يعني إلا في حالة إيه قالك إلا في نحو لأن لا يعلم لأن لا يكون للناس يعني إلا في حالة اللي هي يكون إيه مكرونة بالله ففي الحالة ديت بإيه ما نضمرش الأن بنظهره زي لأن لا يعلم يعني لأن لا يعلم فهنا إيه الهمزة تحطت لا إيه تبين أن يعني برضه لأن لا يكون للناس ماشي؟ فهنا إيه حط الإيه فتظهر ولا غير يعني تظهر في الحالة الوحيدة يعني على طول ما بتظهرش بعد لام التعليل الا في حالة اللي هي تكون ايه مكرونة بلام مكرونة ايه مش فاهم يعني بيقول من بدري هو بيقول اللي ان بتنصب الايه فعل مضارع فان اللي بتنصب فعل مضارع انها ايه مظاهرة ودي بتبقى سهلة فان موجودة مكتوبة في الكلام ومضمرة يعني مش موجودة في الايه في الكلام. طب المضمرة دي بتبقى احياناً مضمرة جوازاً يعني ممكن تتحط وممكن لا واحياناً بتبقى مضمرة وجوباً يعني لازم تتحط يا قصدي لازم ما تتتحطش ماشي؟ في مشكلة كده؟ طيب فاحنا هنتكلم على المضمرة جوازاً يعني ممكن تتحط وممكن ايه؟ لا، فأول حالة في المدمر جوازن أن تكون بعض عاطف مسبوق باسم الخالص بعد عاطف يعني بعض حرف عاطف والحرف عاطف ده مسبوق باسم خالص يعني مسبوق باسم يعني عصل الاسم نعين اسم خالص واسم مؤول اسم خالص، الاسم ما هينا يعرفينه اسم مؤول اللي هو أن والفعل المضارع فبيسموه اسم مؤول يعني في معنى الاسم فلو قالك ان تبس عباقة وتقر عيني أن ألبس عباءة وتقر عيني يبقى كده اسم أول فمن فش تقول وتقر عيني يازد والأن تقر عين أما هنا قال إيه ولبس عباءة فلبس ده اسمه خالص فوش أن والفعل احنا في لبس في موقعها يعني أنت تبقى مضمرة أنت تبقى مضمرة مش أنت خانص لا لا, لا. هو خلاص يا خلاص على طول بخانص اللي <تصفيق> اقرا آه, اه ماشي فهمت انا امتى مدمره وامتى متبقاش مدمره فهنا قال لك تنفع تبقى مضمرة وتنفع مضمرة. تقول لبس وعباءات تقول لبس وعباءات ليه ينفع عشان هي معطوفة اه واسم خالص الايه المعطوف عليه بعد اللام بعد اللام يعني او بعد اللام يعني نحو ايه لتبين نفس المثال اللي هو لبس عباء إذا مبدأ اسم مش خالص ده مؤول؟ لا هو بتقول اسم مؤول على أن والفاعل أنت لبسه. يسموه اسم اسم مؤول. مش اللي هو يعني زي مصدر مؤول كده اللي هو يبقى يعني ينفع يبقى أن مفعل بس هو بيقدر يكتب اسم في الواقع. زي مثلا بتقول الله ذكركم أهلا لا لا أظن بالاسم الخالص هنا غير الاسم الصريح طبعا اي ده اسم صليح لا لا أظن بالاسم الخالص اللي هو اسمي. اسم اسمي اي اسمي؟ اللي هو معنى الاسم اللي احنا عندنا بمعنى اسمي سواء كان اسم فاعل، اسم مفعول، اسم كان مصدر طبعا اسمه خالص اللي هو في مقابلة الفاعل والخالص بيشيروا منه أنت البس يعني مش لو أصدون يعني ما يبقىش أنت البسك مان، مان ها اللي تعه... اللي هو بشأني... اللي مش مش ها راح عرفة بالإسان على هو مكان المشهر قالوا الله والله احنا مبقاش دي جايباً المشهر مش معطوف عليك قالوا تمام أنا طيب بس يزوره جاي جاي ان شاء الله ماشي طيب هيا سنروش شروح دلوقتي يعني بس أنا بنفكر ببت مشي وبعد اللام بثاني حاجة بعد اللام نح لتبين للناس مشي فلتبين للناس هنا في فعل مضارع موصوب وأنش موجودة المضارع أن فهي أندى مضمرة جوازًا يعني ينفع تقول لأن تبين للناس ينفع تقول إيه لتبين إيه ناس فما تكون الفعل مضارع بعد اللام بيبقى مضمر جوازًا إلا في حالة اللي هي تبقى اللندى مربوطة بلنفه ففي الحالة دي لازم تظهر الان زي لئى لا يعلم يعني لئى لا يعلم فهنا ظهره بسبب الهمزن يعني الهمزة دي بيينة الهنا فيه ان لئى لا يكون للناس فتظهر لاء لا يزم تظهر ماشي تأكد مورة جوازن بقى يحب لايش ارتقب ان هي مضمرة جوازن لا كده احنا من المضمرة جوازن يعني قال المضمرة جوازن لما يكون مع دلالة ماشي، ولكن بنستثني منها أول حالة في الاستثناء اللي هي هيتكون ايه؟ لام نافية بعدها لام نافية بعدها مش لازم نافية، لا، طالما لا بعدها خلاص طرح نافية وغيرها وبنستثني حالة تانية اللي هي لام الجحود ففي الحالة لام الجحود لازم تضمر لازم ايه؟ تضمر، ما تبقاش مضمرة لازم ما تبقاش مضمرة وجوباً هي لام الجحود في في النحو؟ لام مسبوقة بكون بكون ماضي منفي زي وما كان الله ليعذبهم فاللام بتاعت ليعذبهم مسبوقة بكون اللي هي كلمة كان يعني أو يكن ماشي وماضي كمان يبقى يكن ما ينفعش يبقى إيه كانا ومنفي ما كان فلو فيه كلمة ما كان كذا ليفعل كذا، يبقى في الحالة ديت ما قالوا لازم أنت بقى مدمرة وتنصب برضه، بس لازم تبقى إيه مدمرة، وبيسموها لام الجحود، يسموها إيه لام الجحود. وما كان الغال يعذبا فتضمر لغير كإضمارها بعد حتى هيبتدي بقى يتكلم حالات الإدمار وجوبا حالات الإدمار فهنا نقف على هنا إن شاء الله نعرف نخش بقى في الإيه؟ في المر... في الشرح أزل. يقول إيه وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين على نوعين لأن إضمارها إما جائز أو واجب فالجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف يعني بعد حرف الحروف العاطف مسبوك باسم خالص من التقدير بالفعل يبقى كلمة خالص هنا المقصود بها إيه اللي هو خالص من الإيه من التقدير بالفعل أي ليس أن والفعل يعني تعالى وما كان ببشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في قراء في قراءة من قرأ من السبعة بنص يرسل، وذلك بإضمار أن، والتقدير أو أن يرسل رسولا، ماشي؟ طيب، هنا بيقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ثلاث حالات، إلا وحيا وإلا من وراء حجاب، وإلا أن يرسل إيه رسول، فأن يرسل رسولا المعطف عليه على راح. إنسان رسول مع إيه واحيانا دي اسم خالص واحيانا دي ايه اسم خالص وأو حرف عطف صح فبالتالي ينفع من او ان يرسل رسولا وينفع نقول أو يرسل إيه رسولا فالحالتين هي تنصب الايه؟ ينصب الفعل المضارع فاهمين ولا في اشكال؟ ماشي الواحد تقديرا كده امم تفضيلا كلها يعني كل هم؟ يعني تبديل. شيبه قومنا كده والتقدير كده هو دايس مقاضيس مثلاً لأ مهية مهية أول مرائح جاب دي معطوفة على وحيان ما بقول إلا وحيان أول حاجة أو, أو مرائح جاب أو يرسله لو يرسل لو يرسل تكون معطوفة على من وراي؟ ماي بتاعطف على أول واحد اللي هي وحي ماشي مش تفرق يعني ماشي في قراءة من قرأ من السبعة بنص يرسل وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسله ماشي وأن والفعل مع على وحيا أي وحيا أو إرسال يعني كنا يقول إيه إلا وحيا أو إرسالا للرسول ووحيا ليس في تقدير الفعل ولو ظهرت أظهرت في الكلام لجهس فرضا من يجسا ومع كانتش في وحيا ويعبدوا أنه يجابن يمع أحكامها مطاهرة ويهمها بجسن قضي يمع أطعاما ويشي ويكلام يعني أنه يجابن أو يرسل ويرسل هنا. اللي هنا وراء... خالص, خالص لا لازم الظاهر اللي من ورايا حجاب مش اسمه خالص يعني ماشي فعريباً هتبقى واجبة الإيه الإظهار بقى هتبقى أو أن يرسى رسولاً بقى لما فيش يعني هتقول إيه ما كان باش أنه يكلم الله إلا من وراء إيه حجاب أو أن يرسل رسول عشان فحينت إيه تضمر أن عشان إنت أضمرت أن عشان في قريمة عليه يعني في حالة عن رفاق اللي دي أن فعظم أن هي بتظهر وجوباً بتظهر وجوباً حراحة ألا بعيد ولي أن هي مضر وجوباً ألا بعيد يعني يعني حاجة فين فين لا ده لما يكون لام فتظهر لغاية ده ما يكون فيه لام لكن ف... لكن هو قال لك الأصل فيها اللي هي تبقى ظاهرة ده الأصل كيف راضي؟ فظاهرة الكتير ماذا؟ طيب ولو وظهرت أن في الكلام الجس وكذا قول الشاعر ولبس وعباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف من لبس الشفوف ماشي يبقى إيه ولبس يعني معناها أن ألبسه فهو قال لبسه ما إلش أن ألبسه فلو كان قال أنا أنا يبقى لازم وأنت قرعي أما طر ما قال لبس وعباءة يبقى ينفع تلو وتقر مشي أحب ولاية من لبسه شو تا؟ عنها قبل كده. تقديره عباءة وأن تقرع. طيب بقى الحالة الثانية اللي انت بتضمر فيها أن جوازا أن تقع بعد لام الجردي. سواء كانت اللام دي للتعليل أو كانت للعاقب. ماشي فمثالها للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس يعني للتعليل يعني لكي تبين للناس فينفع تقول لتبين للناس وينفع تقول لأن تبين للناس طب قالوا ليه قال لتبين للناس ما قالش بلفز تاني من راحة البلاغة يعني فقال لك عبر بالفعل الذي يدل على التجدد يدل على أن هذا التبين سيكون في كل زمان وإي ومكان في كل زمان يعني ماشي؟ يعني ممكن أن يقول له أنزلنا إليك الذكرى لإيه للناس مثلا لكن هو عبر بإيه لتبين بالفعل المدرد بيفيد التجدد والاستمرار وخبره تعالى إن فتحنا لك فتحة مبينة الله مارد ممكن تقول لي يغفر وممكن تقول لي ان يغفر يعني انا يعني نصب الناصب نفسه انا المضمره مش لام التعليل الناصب نفسه اه انا المضمره مش لام التعليل ما هو في كتب النحو يعني إحنا خدنا في سنه عامه أن... أن أو لا او لام التعليل فلام التعليل دي كلها بيعتبروا اللي فيه ان مضمرة معاها فما قصدي ولذلك ابن هشام مش هيحط لام التعليل اساسا ندخلها في أنا المضمره اول العاقبه يبقى ممكن اللام تكون للايه العاقبه قال تعالى فالتقطه الو فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهنا اللام هنا مش للتعليل يعني التقطوش علشان يكون وحزن. فكان عاقبته أن كان لهم عدوا وحزنا فاللام هنا ليس للتعليل لانهم لم ينتقطوه لذلك وانما التقطوه ليكون لهم قرة عين فكان عاقبته ان صار لهم عدوا وحزنا أو زائدة يبقى اللاعم ممكن اللي بتنصب بقى المضمرة ممكن تبقى تعليل وممكن تبقى عقبها ممكن تبقى إيه زائدة خبري تعالى إنما يريد اللهه ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت فاللام هنا مش تعليل يعني معنى الآية إنما يريد الله إيه إذهاب الرجس عنكم أهل البيت وكلمة زائدة في النحو مش المقصود بها ليه ملهاش لازمة المقصود بها إيه اللي هي لا يختل بها المعنى يعني يعني, إيه؟ يعني شل لو شلناها المعنى البدهي موجود ولكن يبقى فيها فايدة بلاغية زيادة وكثيرا ما تكون للتوكيد فلو قلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي فيها أقوى في الدلال على التوكيد من أن تقول إنما يريد الله إذهب الرجس عنكم أهل البيت وكمان نقدم عنكم ليدل برضو أي تقديم وتأخير يدل على نوع معين يعني تخصيصه اللي ايه بالحصف. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة ولو اظهرت في الكلام نجاز وكذا بعد كيل جارة يعني زي ما قلنا على لام التعليل يبقى كيل ايه الجارة شكرا برد الصلاة عام يقول لك ايه بعد لام التعليل او بعد ايه او بعد كيل ماشي يبقى مش لام التعليق بقى يا ال الصاح لام الجر سواء كانت تعليل أو زائد أو إيه أو عقبة أما كاي بقى يبقى كاي كالجر ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مكرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام لو كان بقى الفعل اللي دخلت عليه اللام مكرون بلا يبقى يجب داحنا نظهر إيه أن بعد الإيه بعد اللام سواء كانت لا فيها أو زائد تميته اللام النافيه قيد على الا يكون للناس على ضيا حجه بعد الرسل يعني لان لا يكون للناس على ضيا حجه ايه بعض الرسل. أو او زائده كالتي في قوله يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على, على شيء فالمعنى هنا اللي يعلم الكتاب الا يقدرون على شيء مش يعلم هنا يعني فلا هنا ايه زائد طب قالوا ليه قال لقال لا يعلم قالش اللي يعلم من جهة البلاغة يعني فقالوا لأن النفي هنا فائدته في اللغة اللي هو فيه زجر وفيه نبر التهديد شوي فدي حتة بلاغية ورا فالزائد هنا بيبقى فيه فايدة بس بيبقى فيه فايدة مش فايدة فلو كانت اللام مسبوقة بكون بكون ماض منفي، واجب إضمار أن سواء كان المضي في اللبضي والمعنى أو في المعنى فقط. يبقى لو كانت اللام مسبوخ بكون بعويل حاجة كون يعني في كلمة كان، ويكون الكون ده ايه ماض ومنفي. ماشي يبقى في الحالة دي يجب ياجب ننظر أن صوره بقى كان المضيف لفظه المعنى نحو ما كان الله ليعذبهم وانت في في هنا كان وفي ما اللي وكان ما كان الله ليعذبهم وانت في ما ينفعش تقول لأني وأنت فيه حتى ما تجيش يعني ما كان الله لاني فلازم تقول ما كان الله ليعذبهم وانت فين في المعنى فقط أنا ممكن يبقى الفعل بتاع الكون مضارع ولكن المعنى بتاع الآية ماضي ففي الحالة دي برضو يجب إضمار ايه أن زي لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليه اليوم سيد الآية بتاع سورة النساء مائة وثلاثين بتقول ايه حذاء أم؟ ادياموس وما كفروا سمعانوس وما كفروا ثم لا ها فهمه في الماضي ادياموس وما كفروا سمعانوس وما كفروا يبقى ايه معناها ما كان الله ليغفر الهو ولا ليهدي هم سبيل ماشي ففي الحالة دي عشان معناها ماضي فحتى لو هي بلفظ المضارع فبرضو بننصب الفعل وتسمى هذه اللام لام الجحود يبقى اللام الجحود هي ايه اللام المسبوقة بكون, بكون ماض منفي سواء كان المضي في اللفظ والمعنى او في الايه؟ او في المعنى فقط ونلخص ان لأن بعد اللام ثلاثة حالات وجوب الإضماري يبقى ايه يبقى نلخص بقى حتة الأن مع اللام دي فلها ثلاث حالات ياما وجوب الإضمار وده الأصل <تصفيق> لا متأسف جاهز الإضمار للأصل يبقى اول حالة وجوب الإضمار وذلك بعد اللامي ايه؟ الجحود. وجوب الإظهار، وذلك دقترا الفعل بلاه، وجواز الوجهين ضد الأصل، وذلك فيما بقي. قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ينفع منحة نحن لأن نسلم رب العالمين. قالت على وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ينفعنل إيه؟ لأكون أول المسلمين. ولكن ربنا قالها لأن أكون. ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إدمار أن وهي أربع أربع غير نام الجحود يعني خمسة ماشي نغفر إن شاء الله عشان إيه هتبقى تتويلة شوية فنحاول نخليها في مرة واحدة المرة الجاية إن شاء الله يعني لو عرفنا يعني لو عرفنا نخليها في مرة دي سبحان الله الله وحمدك شكرا صحا أبقى دي تقنية الضتر بالمضارع أنا بس مش عايز عشان شانده القرآن أنا بقول لك الحاجات اللي تتقنف لنا بس هي ممكن يعني تكون هي هي في الأصل بتدل على الماضي ولكن جاءت بالمضارع لتدل على أنه في كل زمان ومكان سيحدث أن يؤمن ويكفر ومن يكفر ربنا عز وجل لا يغفر له ولا دي يسوه طبعاً عايزيني بصف كتب بغرس دي تنفع يعني فهم؟ هل يسمي اللام دي لام الجر؟ هي اي لام لام الجر؟ اي حرف لام لام الجر بس هنا لما يكون بعدها فعل مضارع بتجر ايه؟ تجر جملة يعني يعني تبين للناس دي جملة مجرومة باللام في محل جر اللام فالاصل اي لام والله اعلم يعني الا بقلق في الشارع او الحالات الضرورية دي بتاعت الشارع بس اي لام يعني طبيعية اللي هي بتبقى لام جربين بس ايما بتجر اسم او بتجر ايه جملة كمان؟ عشان سبحانه والحمدك عشان السلام